حبينا حبينا والله يعلم بينا حبينا حبينا والله يعلم بينا بعنا النوم الغالي واستنينا ليالي نجمة في دوالين بان النوم الغالي واستنينا الليالي نجمة في دوالين عشقنا العمر معاه رغم اللي عشناه في منام وسحينا Men jeg mener, at jeg skal have en lille. وحبيتك لعرفتك لا لاريتك يا نجمة وحبيتك عشتك في أحلام ومن أول أيام في قلبي خبيتك لما يطير مناني ما نشوفك قدامي نعمل روحي نسيتك Vi næpper vi, Allah er glad for det. Da din, da nennu er det صورتك في خيالي واستنت ليالي صورتك في خيالي واستنت ليالي ظنت قلبي عريش لي يوطيش وأنا قلبي خالي بعيد عليك يعيش يجناح بلا ما يطيرش في العالم Nj mærtid og albind Bæren nømme løf Nj mærtid og albind den løf Mange man er Næf de løf Næf de næf Næf de næf Habyne, نجمع تضوي علي النوم